والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء إلا أكنتم في أنفسكم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 واعلموا أن الله يعلم ما فِي أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْعِدِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا على وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَانْسُبُوهُ وَلَا تَعْتَدُّوهُ وَلَا تَسْأَلُوهُنَّ عَلَى شَيْءٍ فَإِنْ يَكُنْ فَرْضُهُنَّ فَرْضًا فَانْفِرُوهُ وَأَن تَعْفُ أقَُبُ للتقَوى وَلا تَ سَو الْفَضْل لَ بَيْنَكُم إِ اللهَّه بِماَا